ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحال وغيرها إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله وسيجازيهم على تجاوزهم لحدودهم هنا وسيجازيهم على تجاوزهم لحدودهم أخذت من العلم فربنا جل جلال ما يغتر العلم معنى أنه يحاسب على هذا العلم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 والأطعمة الإباحة وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة كل من تكلم في الدين بما لا يعلمهم، أو دع الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتد ظالم لنفسه وللناس وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفء للافتاء منفعه المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينفع عباد الله تعالى جيلا إلى جيل حتى نلقى الله تعالى بخير وأمان وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته